الملائكة، ذلك الكتاب لا غير فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ولهم رضا الله منهم في والذين يؤمنون نَارَكُمْ فَسَجَنْتُكُمْ الله تقول الَّذِي دَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشَهُ وَالْسَمَا فَوَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ أَنْ يُضِلَّهُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْيُقَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِذَا من دمعة رزقا قالوا ما الذي وذقنا من قبل وأطوبي متشابه ولن فيها أدوان ضغرت ومن فيها خالق إن الله لا يستحي أن يحضر مسلا بأرضا فما فرقنا فأمه الذين آمنوا فيعلمون في أنه الحق من ربهم وأمه الذين جبروا فيقولون يانا منا يقول بي كثير ويجبي كثير وما يخلو بي إلا الفاسدين الذين يغضون عذاب الله من بعد ما ضلوا ويصنعون الله في أي يصلي ويصيرون في الأرض هؤلاء كم كيف تكررونك يَطْلُبُونَ I'm gonna you no con no, no. وَمَا إِيَّاكَ يَتَقَبَّلُ وَهُوَ آمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ صَدَّقُوا بِمَا نَزَّلُ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا الحق لَا يُؤْمِنُونَ أَرَأَنْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ وَيُدْبِرُ أَلَمْ اتقوا مرونه ان ساندم ووطن صونا ان تصم <تصفيق> وانتم تترون الذتاب ابلقاهرون واستعينوا بالصبر والصلاه وانهم ماكبيره لله على الحاجعين الذين نامرو علیقوم وامنن قبلا تكمال نارين يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا لا من ناشئ ولا لا يظلمنا قط لا كلهم سرقوم واذا قال علَّكم تَهْبَدونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفُورِيَّ فُورِي إِنْ كُنْتُمْ وَلَمْ تُمْ أَنْقَذْتُمْ All one right. سَأَسْقَى مُوسَى لَكُمْ فِيهِ وَقُلْ لَضُرِبْ عَصَابَ الْحَجَرِ وَلَا <تصفيق> <تصفيق> وإذا قدنا من ساقكم ورضعنا قوة مصورة خذوا ما آتينا تشتبوة واذكروا ما فيه العية تشتبون ثم توليتم لهم من ذلك فلولا قولوا الله عليكم ورحمته لكم منكم من الخاصرين ولقد علمتوا الذين اعطلوا منكم في السبس فقلنا نظرون فَجَعَلْنَا لَهُم مَّكَانَيْنِ هَذَيْنِ وَمَا فَطَافُوا بِهِ وَقَرَّبُوا لِلْمُصَّلِّينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّقُوا مُوسَى قَالَ أَنُؤْتَىٰ كَهْناً قَالَ أَمْ آمُرُكُم قَالُوا نُرِيدُ أَن قَالَ إِنَّهُ بطرة لا و ذلك نبه او و ما چه او یفعلون؟ و این فریض نه تنها فدا رسمیا و طبیعی هم که الله الموت و بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قصمة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منا لما يشطط ويخرج بالنهار وإن منا لما يهبط من حشية الله ومالله برافر ما تعملون أفترعون أن يؤمنوا I and ببصول وحام سهم يه من بر من قص ف كل ما جاء ثول بماذا قذك مستك برط فبر المكذلت وبل ما تط وضال غوه لااب بلعلم الله بق فقالليلا ما يبيون ولا ذلكم قلنا معهم وكانوا من قبل يستفتهون على الذين